الإثنين <الفلام> ذلك الكتاب لا قريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و بما أذكناه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك و من يؤمنون هؤلاء على هدى ربهم وَلَا يَكْفُرُونَ إن الذين كفروا سواه عليهم أن لغتهم أن لم تنظرهم لا يؤمنون فدم الله على قلوبهم وعلى سماعهم وعلى أبصارهم وشأتهم ولهم أثاب عليهم ومن الناس من يقول آمَنَ بالله وباليوم الآخر وما هم المؤمنين يخافون الله والذين آمن وله عذاب أليم لما كانوا يخذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسردون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا فما آمن الناس قالوا ونؤمن فما آمن سبحان. ألا إنهم هم السفراء ولكن لا يعلمون وإذا لكم الذين آمنوا بهم ویمدهم فی تغیالهم یا عمدون اولئك الذين اشتروا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم کمثل الذي استوقذ نارا فلما ازاؤت ما حوله ذهب الله بنورهم و تركهم في ظلمات لا يغصرون صم مكم عمی فهم لا يرجعون أو خصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيها تعلق من الصواق حذر الموت والله محيط بالكافرين جفاد البرق يختف أرصابهم كلما أغادهم مشوا فيه وإذا أغلما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 وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وردوا به متشابهة ولهم فيها أزوال مطهرة وهم فيها أخاربون إن الله لا يستحبه أن يضرب مثلا ما فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُلُونَ مَذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُظِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُظِلُّ بِهِ إِلَّا فَاسِلٌ الذين يأتذون عهد الله من بعد ميثاقه ويقفعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون لئي فتكفرون بالله وكنتم أموتا فاحياكم ثم يريتكم ثم يعيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا فيها يُفْسِدُ فِيهَا فيها الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة فقال بأسماء هؤلاء كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم ولما أنبأهم بأسماءهم قال ألم كلكم إني أعلم غير السماوات والأرض وأعلم ما تردون وما كنت كنت وإذ قلنا إسردوا على Adam فسجدوا إبن إبن سaba رستبر وفلا من فافرين وقلنا يا Adam أكن أنتم وزوجك في الجنة وقلنا منها ربعا حيث شفنا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الحليمين فذلهم الشيطان عنها فافوجهما مما كان فيه وقلنا بقوم فهم البعض ولكم في الأرض مستقرهم متاع إلهي فتلقى Adam من ربه كلمات فتبع عليه وَمَا تَمَنَّوْاهُ مِنْهُ لَن OCTO مِنْهَا جَمِيعًا فإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن يَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَفَتَنُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم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 صَارُوا وَإِذْ من يذبح مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِنِسَائِكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ عِجْلًا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكثار من فرقاء لعلكم تعددون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ولمتم أنفسكم بإتخاذكم لأجنفت إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم, أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التبواب وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نمو الله جهرة فأخذتكم الصائفة وأنتم ثم بعثنا أبدا منهم بعد وأرثلون علكم تشكرون وظلمنا عليكم وأنزلنا عليكم المدن وسلوها كلوا من طيبات ما بذقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يرهمون وإذ قلنا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وضبادهم ودفلوا الباب سجدهم قولوا حقة أغفر لكم فطاياكم وسنزيد المرسلين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسرى موسى فكل فكلنا تذب بعصرك الحجرة فانفجرت من أثنى عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ من, برها من بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ ما اظْبَنَ مَن تَعَالَى مَذَلَّتُه وَالْمَسْكَنَتُه مَا من الله ذلك بأنهم كانوا بآيات اللَّهِ يَعْلَمُ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ غَالِبًا بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ من وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانْظُرْ كَيْفَ ورفعنا عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي فَقُلْنَا لَهُمْ كونوا المتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا قالوا وَتَتَّخِذُنَا هدوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يمهي لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمر.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 الَّذِي عَرْضَ فَضْلَاتِهِ فيها قَالُوا إِنَّا جِئْنَا بِالْحَقِّ فَدَمَّرُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَكَأَنَّكُمْ قَتَلْتُمْ وَاللَّهُ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا كذلك أَن يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يُضِلُّ الظَّالِمِينَ ثُمَّ قَسَت قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ أو أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً أَوْ أَشَدُّ وإن من الحجارة لما وَإِنَّ منه الْحِجَامَةِ وإن يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا مَا لَمِنَ آدَمَ يَغْدُقُ مِن خَشْيَةِ النَّارِ وَاللَّهُ لَا عن عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَئِنُّونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ عَالِمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَن قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا غَلَبَ بَعْضٌ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكم بِهِ وَإِن تُرِيدُوم فَلَا تَعْتَدُوا أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَيُشْهِدُ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا یبین کتاب بائیلیم سوم من عنده اللهی اشد به بهی سمنا ما كتبت أيديهم ويل لهم مما يكسبون وقالوا لأن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل عند الله عهدا فلن يخرف الله عهده وأن تقولون على الله ما لا تعلمون ولا من كسب سيئة وأعافت به خطيته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات ونالك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 أشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتفرغون فريقا منكم من ديارهم فظهرون عليهم بالإسم والعضوان وإن يأتوكم وسارة حاجهم وهو مهرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتفرغون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وموضع وَمَا أَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَمَا تَكُونُونَ مِنْهُ بِخَاسِرِينَ قُلْ إِنَّمَا الْبِرَّ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتَخْشَاهُ وَتُؤَكِّرَ بِالصَّلَاةِ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ وقالوا قنورنا غرفهم من لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مخدق لما معه وكانوا من قرن يستفدعون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إذا ما اشتروا به أن يكفروا بما أنزل الله ببياً أن ينزلوا الله من فضله على من يشاء من عباده فباروا بغضب على غرر وللكافرين عذاب وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزلوا وقالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل من قبل ولا جاءكم موسى بالمينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثابكم ورفعنا فوقكم الثور خذوا ما آتناكم بكوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما به إيمانكم إن كنتم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 ما يكفرون بها إلا فاسقون أو كل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ولكنهم من لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين هوت الكتاب كتاب الله ورأؤوه من كان لهم لا يعلم مَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سليمان ولكن الشياطين كَفَرَ الشَّيَاطِينُ الناس النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ من أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا فلا تفروا ولا تعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لما اشترى ما له في الآخرة من خلاف ولا بيذ ما شر به أنفسهم وكان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 وكذلك قال الذين لا أعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فِيهِ فيه وَمَنْ ومن أطلم من منع اللَّهِ الله أن في هसمه وسعى في خرابها ولئلك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزيوم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرك والمولف فإنما تبلُّف ثم وجه الله إن الله راسٍ عليٌّ وقال ادخلوا الله ولدان سبحانه وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلْنَهُوَ قَالُتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا خَضَعَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُهُمْ فَيَكُونُ اللَّهُ وَأَوْثَاهُ لَا فَذَلِكَ قَال الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَأَوْسَبْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا ولا عَن أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرَىٰ بَرًّا كَالْيَهُودِ وَلَن نَّسْأَلَ حَذَّافَ تَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّهُ دَاوُدُ هُوَ الْمُلَا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ عَنَذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَكْنُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها أدن ولا تنفرها شفرة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن قال إني جاعلك للناس الإماما قال ولن قال لا إلا وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السلعون وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم الله واليوم الآخر قال ومن كفر فومضيعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسмаيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك وبذل ميتنا مدد مسلمة لك وأرنا مناسكنا إنك أنت التواب الرحيم رب لا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكّيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن بليته إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد استحيله في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم فلأسلمت لرب العالمين وَاصْوَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ أَصْلَقَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ هَرَّ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ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 اَخَٰنَا مِرْشَكِينَ وَرَبُّهُمْ وَنَعْبُدُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُتِيَ مُوسَى وَعِيسَىٰ وَمَا أُتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنَّا فَقَالِهِ دَلَوْا وَإِن تَمَلُّفَ إِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْرَةً وَنَحْمُلُهُ عَبْدُونَ وَلَأَتُوهَا أَجْلَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَعْمَرُ نَعْمَرُ وَلَكُمْ عَمَارُكُمْ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياخود وليسوط كانوا هودا ونصاراة قل أَمْ كُمْ أَعْلَمُ أَمْ إِلَّا وَمَنْ أظلم من مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عَنْهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بُغَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي قالوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسفا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا وَاللَّهُمَّ اَتَّقُونِي وَاتَّقُونِي مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَصْرِ يا إيمانكم إن الله بالناس لروف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد العراف وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطرة وإن الذين موتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وممه بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين موتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت عَمَّنْ بِلَأهُ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ لِّسَبِيلِ بعض رَبِّهِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ فلا رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ولكل وجهة هو موليها كل الخيرات عينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه من الحق من ربك وضى الله بغافل تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ذا ظفرهم اخشونني ولي وهم من نعمتي عليكم ولا عنكم كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتبوع عليكم اياتنا فيرسيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استقيموا بالصبر والصلاه إن الله مع ولا فلا تقولون من يقتل في سبيل